and <laughs> walk في أي علم الندة أي كلمة جديدة علينا الندة نعرفها فكانت أول كلمة جديدة علينا في التعريف الصامت ألا وهي كلمة ايه السابق السابق ، وقولنا للصام، له تعريف يدرت كثير منقدمة العلم عليه وهو تعريف ايه نوع من المصور أو تعريف انتقادات هل هو سلسلة من الجان ومصغلات من المكر هذا التعريف عليه انتقادات أول انتطار أنه أهمل أدوات التحمل المباشره وغير مباشرة. المباشره أدوات التحمل المباشره اللي هي حدثنا أخبرنا، أنباءنا، سمعتم اللي هي بيكون فيها مواضحة مباشرة مع الشيخ وسماع بيكون مباشرة وأهمل أيضا أدوات التحمل الغير مباشره مثل عن أن قال الحاجة روى كل هذه أدوات التحمل الغير مباشرة طيب دعو انتقاد. يرد على هذا الانتقاد لمن ينتصر للتعريف بأن كلمة سلسلة تقتضي أنني أضمرت في نفسي أدوات التحمل إذ لا بد حتى يلتقي رجلان أن يكون بينهما شيء يربطهما الا ألا وهي أدوات التحمل نقول لهذا للرد على الانتقاد أو لهذا العمر أن أيضا كلمة سلسلة تقتضي أن جميع الاحاديث متصلة وهذا غير صحيح بل أن كثير من الحديث وسوف نأتي إن شاء الله في قسم المردود قسم كبير اسمه سقط في السنة تحت الخمس أنواع حسين السقط في السنة يبقى الرد على الانتقاد مردود يبقى ثابت لنا, لنا الانتقاد الانتقاد الثاني الا وهو انه اهمل الوسائط غير الرجال لانه يقول لك اخبارنا فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان طيب ما في وسائط اخرى غير الرجال وقلنا منها امثله عليها الوجاده اللي هي ممكن ان تجد انت احاديث لشيخك بخط يده هي او تعلم انها حديث تعلم ان هذه حديث هي حديث شيخه ثم ترويه عنه ولازم ينقل روايتها لمده ان تقول ايه وجاده الاصبح إلا الان بينك وبين شيخك واصقه الا وهي الكتاب الذي حصلت عليه وهي ما يطلق عليه بناء الوجاده يبقى إذا اذا تعريف سلسله الرجال منتقله لانه اهمل الوسائط غير الرجال وعندما اقول الوسائط غير الرجال لا يفهم من النساء لأن النساء يدخلنا في كلمه الرجال يعني ايه ساعه ما سلسله الرجال تشمل رجال و... ونساء لان بحث كان فيه النساء يحدثنا او يشغلنا بعلم الحديث ومصطلح الحديث منهم ديدي بن دع الصمد المادريا وغيرها من المحدثات طيب اذا هذه الانتقادات يبقى لا جد لنا من تعريف ليس عليه اضطراب ألا وهو كما عرضته جماعه في المنهل الروي ها هيدايه طريق المتن يعني انك بتقول لي ان المتن الحبيب ده أداني حصل فيه كذا وحصل فيه كذا وحصل فيه كذا فلان رواه وجادة وفلان رواه خيازة وفلان رواه سماعا وفلان رواه عرضا على الشيخ يبقى أنت عندما قلت حكاية طريق المدن اي نعم كلمة مجملة ولكنها تشمل جميع ما حدث أثناء نقل الحريف إلى أن وصل إلى صاحب الكتاب ثم رأى انتقلنا الى كلمه اخرى على الغالب وهي الكلمه الجديده اخرى وهي الايه المتن. المتن وقلنا هي عباره عن متنها اي استند <تصفيق> من الكلام قلتها <ويتهل> ايه استند <تصفيق> من الكلام حدثنا فلان عن, فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجى المجيء كده بعد كلمه ايه <تصفيق> قال انما الاعمال بالنيات هذا من بدايه نتكلم انما الاعمال الحديث هذه متن الحديث الجزء الذي قبل منها الاعمال يسمى السنة الحديث يسمى سند الحديث اللي احنا عرفناه من قريب هذا هو متن الحديث بعد ذلك انتقلنا الى الخبر قلنا ان الخبر ينقسم الى قسمين حديث واسع والحديث عرفناه ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه لان في بعض التعريفات قصر لما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير يبقى اهمل, أهمل الصفه او ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول اهمل ثلاث اشياء اخرى أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أرضو أكبر ثلاث أشياء إيه؟ أغرى يعني إذاً لا بد حديث النبوي في تعريقي أن يجتمل على أربع أشياء الأولية القول والفعل والتقرير والصفة وتكلمنا على بعض الحديث القولية وقالنا لما نحو الناد قولي والفعل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم هي مرة مرة مرة مرتين مرتين والتقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كُفلت على مهيدة إيهيه ولم يحكوه هو لكنه كان اقرارا لأكله لانه لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم احدا عن أكله فكان هذا إقراراً منه والصفه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين رفعه من القوم لا هو الطويل ولا القصير الحديث المعروف لديك طيب بعد ذلك انتقلنا الى قلنا حديث و Achter, deel wel een EN Het is een van de eerste plaats dat de heer de Korten, die de heer de heer والأثر إذا أطلق ذهب مباشرة إلى ما قاله غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في آخر الأمر أن الأمر في ذلك إيه وسعة. وقلنا ايضا ان لكل حدث حديث. يعني عندما اتكلم في خطبة الجمعة ما قلش وجاءت انما إنما الأعمال منيات. أو وجاءت الحديث إن الله لا يزعم القرآن ما لا يزعم السلطان فالرثمان بن عفان لي لأنه يفهم من العوام الأعدين أن ذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عند جلسة محاضرات قال بد من نقول نقول إنه ينفع قول وجاءت الأثر أن النبي قال وينفع قول وجاءت الحديث أن رثمان بن عفان إيه قاد لأنك إذا الوقت موطن تعلم ولازم تعرف المسألة. طيب قلنا الأدلة على ذلك أن الإفخاري قال أحفظ من الحديث مئتين ألف حديث صحيح ضعيف أسف ومئت ألف حديث صحيح يبدل تمئت ألف حديث ومع قال العلماء معقدين على ذلك أن ما صح وما ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث لا يبلغ عشر ذلك فدل ذلك على أن البخاري يتضمن في قوله كل ما ورد كل ما ورد من قول له إسناد سواء كان من النبي أو من الصحابة أو من التابعين أو حتى العلماء يبقى كل قول له إسناده يسمى إيه؟ حديث القول الثاني أن البخارية حفظ برحليس. نعم البخاري حفظ ما هو قلت ممتنفن... مئة ألفا هو؟ مئة ألفا ألف ضعيف ومئة ألف صحيح انتقى من المئة ألف اللي هو صحيح البخاري المتماكن اللي هو معنى إن شاء الله أنا تناول قليل القليل في الحديث الصحيح ونتكلم على البخاري مصطفى. إن الاستدلال بالأمر الاستدلال بالأمر قال عن بني ولا حرج لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فينفعت والبرد وجاء في الآثر وتقصد فيه بني إسرائيل تقصد فيه إن داء ورد عن بني إسرائيل. لكن انت تبقى بالدوابط اللي سكرها النبي أنك لا تصدق ولا تفكر بعد كده تناولنا ايه احنا قلنا الحديث والأسر الأدلة لسه ما كملش أدلة قال ابو زرع عراضي وعلى مين ابن ابن عبد الله بن أحمد مين قال لمن ابو زرع ابو قال لعبد الله بن أحمد ابو زرع بقصر عبيد الله بن عبد الكريم قال لعبد الله بن احمد ابوك يحفظ كام ألف ألف. الف؟ ألف حديث يعني مليون قال وكيف عرفت ذلك قال جلست ففتت عليه الابواب طبعا ألف, ألف حديث ايضا هنعلق نفس التعليق من حديث النبي لا تبلغ عشر معشر ذلك يبقى ذلك عن ان كل كل, كل كل كلام بسند يسمى حديثا طيب بعد كده قال الامام احمد قال الامام احمد بن محمد ها من الحديث ها ألف وهذا الفتى يعني بزرعة يحفظ 600 ألف أيضا معلق نفس التعليق إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ عشر ذلك فبالتالي دل على المهمه متفقون على أنه أنه يمكن أن يطلق على, على قول الصحابي وقول التابعي الذي ورد إلينا بسند أنه حديث لكن إذا كنت تعامل عوام أو تقتل الجمعة بين عوام فالتزم إذا تكلمت عن النبي فقل جاء في الحديث وإذا تكلمت عن غيره من الممكن أن تقول جاء في الخبر أو جاء في الأخر طيب بعد ذلك انتقلنا إلى تعريف الحديث تعريف الحديث ما احنا عرفناه <تصفيق> بعد أقسام الحديث من حيث طرق وصوله إلينا يعني قلنا عنوان في منتصف السطر اقسام الحديث من حيث طرق وصوله الينا طيب ينقسم الحديث من حيث طرق وصوله الينا الى قسمين حديث متواتر وحديث أحد متواتر واحد الحديث المتواتر عرفناه قلنا الشيخ طارق معاذ ابن عوض الله في لغة المحدث قال ايه فما رواه عدد جم يجد في حالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر يبقى ما رواه عدد كبير في جميع طبقات السند تحيل العدد تواطؤهم على الكذب هذا هو المتواتر وليس له حد صحيح للعدد بل بأي عدد تو... تتوا فيه شروط يكون هذا الحديث متواتر وله شروط أربعة واحد عدد أن يره عدد كبير جدا اثنين في جميع طبقات السند ثلاثة أن يكون مستمر خبرهم الحس مثل أخبرنا وأنى وعمي قال وأنى وحكى وروى ها الحل أربعة ان تحيل العاده تواضؤهم على الكذب وقلنا ده هو اهم شرط في موضوع حد التواتر ان تحيل العاده تواضؤهم على العيد على الكذب طيب بعد ذلك انتقلنا الى تواتر معناه وتواتر لفظي اقسام المتواتر نفسه التواتر معناه وتواتر لفظي التواتر اللفظي وما تواتر لفظه هو معنى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي أن يتغوى مقعده من النار أي معنى متواتر لفظه هو معنى أي أن كل من رواه في جميع طبقات السند رواه بنفس هذا اللفظ لم يتغير فيه كلمة فلذلك سمي متواتر لفظي و. معناوي لأنه لو تواتر لفظه لا بد وأن يتواتر تبع المزيال كأي معناه لأن المعنى تابع لللفظ وليس العكس. الأمر الثاني ها توات تواتر, تواتر معناوي وهو ما تواتر معناه دون لفظه وضربنا له مثل رفع اليدين في الدعاء فقد وردت أحاديث كثيرة ليست متواترة في أوقات مختلفة وفي قضايا مختلفة إلا أن كل هذه الاحاديث اشتركت في قدر معين ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء فأصبح هذا القدر المشترك في هذه من كل هذه الأحاديث اخذ صبغه التواتر لكثرة وروده في أحاديث غير متواترة وغيره <تصفيق> نعم هو حديث طبعا غزوة بدر وما إلى ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أيديه، رفع أيه في في بعد ذلك انتقلنا إلى خبر الأحاد وقلنا أيضا من لغة المحدث الشيخ طارق عوض الله أربعة نقول من المصادر عشان اللي كده يرجع للكلام ذي يرجع له قال وخبر الأحاد ما قد قاصرة عن التواتر ولو قد كثرت رواته وقلنا ان العدد مش مهم العبره بتوفر شروط التواتر فقد يكون احاديث مكون من 20 عن 10 عن 15 يسمى متواتر واحاديث اخر يكون في العدد اكبر منه ولا يسمى متواترا لفقد شرط من شروط التواتر الاربعه الايه الثابته وضحت ان العبره مش بالعدد فقط ولكن العبره بان تحيل العاده تواقؤهم على كذلك ضربنا مثال انه ممكن يكون خمسه من واحد شرق واحد غرب واحد السند واحد الهند فدائد تحيل العاده تواقؤهم على الكذب وممكن عشرة في بلد معين ويتفقوا في صفه معينه انهم ينصرون مذهبا معينا فممكن هؤلاء العشرة ان يجتمعوا ويختلقوا حديثا فاذا ثبت لنا ان الخمسه أفراد تحيل العاده تواقؤهم على الكذب ويكون حديثهم متواترا والعشر الذين هذه صفتهم، لا تكفي العاده تواطؤهم على الكذب وينزل وينزل حديثهم من درجه التواتر الى درجه الاحاد طيب قلنا كده ده الاحاد تعرفناه قلنا ما قصر عن حد التواتر ما قصر ده التعريف الانشائي ما قصر عن حد الايه التواتر ولو كثر رواته ضربه تكمله للتعريف ثم قلنا أن الأحادي القسم إلى ثلاثة أقسام الغريب والعزيز والمشهور وقبل ذلك تكلمنا على قاعدة ذهبيه ألا وهي أن الطبقة في علم مصطلح الحديث أن الطبقة الدنيا تراضية على الطبقة العليا وفيها يسمى الحديث يعني أي كلام ذا؟ وهذا من حرص علماء الحديث على لحفظ الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأخذون بأضعف الطبقات يعني كما قلت لكم أن حبيث لو حديث رواه ألف عن ألف عن ألف عن ألف ثم اتى في طبقة واحدة واحد فقط عن ألف عن ألف فهذا رغم أنه اتى بشروط التواتر في جميع الطبقات إلا طبقة واحدة إلا انه يسمى حديث غريب معقوله نعم هذا هو الصواب يسمى حديث غريب لأن علماء الحديث جعل طبق الدنيا قاضية على الطبق العليا وبها يسمى الحديث وهذا من حفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله صلى الله عليه وسلم وقلنا ان الغريب هو من فرد ويسمى أيضا فرد وقلنا أنه غريب وفرد نعم وينقسم الى قسمين نسبي ومطلق لكن نعرف الاول الغريب او الفرد هو ايه ها؟ من فرض به راو واحد فقط في اي طبقة من طبقات استنت عدا طبقة الصحابي وانا قلت, قلت لكم ان طبقة الصحابي ليس لها علاقة بعلم مصطلح الحديث لان الصحابة كلهم عدول فاذا انفبت لنا ان احنا مش هندرسها ما بندرس الطبقات ليه وبندرس الرواة ليه عشان نعرف هو سقى ولا عدل ولا ضابط ولا كذا ولا كذا ولا دين ولا غير لكن الصحابة رضي الله عنهم زكاه من النبي زكاه من رك العزة وزكاه من النبي وعدلهم فدل ذلك على أنهم كلهم عدول فضرب الصحابة لا تدخل معنى في الحكم على الغريب إذا إذا الغريب من فرض فيه رأي واحد فقط أو الفرد من فرض فيه رأي واحد فقط في أي وضع خط تحت كلمه اي في اي طبقة من طبقات السند عن طبقة الصحابي وينقسم الى قسمين غريب المطلق وغريب النسبي الغريب المطلق ما كان تفرد في اصل السند اي الطبقه التي تلي طبقه الصحابي ولا يجوز التعبير بانها الطبقه التابعي لان من الممكن ان يروي تابعي عن تابعي عن تابعي فبالتالي تكون كلمه طبقه التابعي الذي انت عبرت عنها كبيرا وإنما نحن قصدنا جزء منها واحد فقط اللي هي الطبقة التي تلي طبقة الصحابي فبالتالي تكون اللفظ طبقة التي تلي طبقة الصحابي أخص في التعبير وأداء من طبقة الطبقة التابعين لأن من الممكن أن التابعين يرون عن بعضهم البعض وقلت لكم أنه قد ورد في حديث أن ستة من التابعين روى عن بعضهم البعض ألا وهو حديث إن كلمة ويح كلمة رحمة إن كلمة ويح كلمة رحمة أن... لا لا هذا الكلام خطا هو موجود في بعض الكتب ان الحديث الغريب المطلق ما كان التفرد في اصل السنة التي هي طبقه الصحابي وهذا الكلام مرضود رد عليه الشيخ طالب معاذ من عبد الله بلغه المحدث وقال ان التفرد يقول في الطبقه التي تلي طبقه الصحابه لان الصحابه كلهم عدول فلا يضرون تفردهم او اجتماعهم ولكن يكفينا ان يروي واحد منهم فقط الحديث فيدرك الحديث بذلك فبناء عليه يكون الحديث إذا الغريب المطلق هو الذي فرض به راوي واحد فقط في أي طبقة <تصفيق> والذي في أي طبقة هنا غريب بين في الطبقة التي تاني فقط ليه؟ أصحاً أما الغريب الماسبي من فرض به راوي واحد فقط في أي طبقة إذنه استمر عدا طبقة التي لك طبقة طلب الصحابي لانها دي يسمى غريب مطلق وانا طبقة الصحابي لانها مش دخله على المسترى واضح كده يا شباب وبناء عليه اخذنا اخذنا حديث نما الاعمال والليات وقلنا ان حديث الاعمال والليات هذا له قصيصه انه جمع بين التفردين او بين الغريب المطلق والغريب النسبي واخذنا السناد وقلنا ان البخاري قال Hadden ze naar Abdellah, hadden ze naar Tumaydi, hadden ze naar Abdellah, hadden Yahya, Said, Muhammad, hadden ze naar Abdellah, hadden ze naar Abdellah, hadden ze naar Abdellah, hadden ze naar Abdellah, hadden ze فكان هذا الحديث تفرد به عن قمة نوعقاص الليل من وقاص الليث عن عمر بن الخطاب فكان غريب او فرض مطلق كما انه تفرد به محمد بن ابراهيم التيني عن علقمه فصار من ذلك ايضا غريب نسبي كما تفرد به ايضا يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيني فصار ايضا غريب نسبي فثبت لنا ان هذا الحديث كان التفرد في اربع طبقات طبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذه ليست دافلة المعنى طبقت عنقمة ابن القاسي الليثي وهذا كان سبب تسمية الحبيب غريب مطلق طبقت محمد بن ابراهيم التيمي وطبقت يحيى بن سعيد الأنصاري وسمي الحبيب بهذه أو بهذه التفردين غريب نستهي استناف قال البخاري حدثنا التمهيدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن Uyainah قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرنا محمد بن Ibrahim التيمي قال سمعت عن قمه بن يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول قال رسول صلى الله انما الاعمال بالنيات ثم بعد ذلك خلاص ولا نعم، تفرُّد الصحابي الحريف ليت... ليس قريباً مع أن بعض العلماء قال أنه غريب اللي بالكلم ضرير أعزونا أن أعرف غريب النسبة ما كان التفرُّد في أثناء إستنات عدا، أي معنى كلمة إثناء إستنات؟ عدا أي؟ يعني معناها عدا طرق الصحابي و... وما بعده؟ التي تلي طرق الصحابي لأن الطرق التي تلي طرق الصحابي هي يطرق من التفرُّد المطلق. هي طريقه التفرد اليه المطلق اقول الكلم الثاني ان بعض العلماء قالوا ان تفرد الصحابه في علي النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا الحديث غريب مطلق ورد بعضهم عليهم بالقول الذي ذكرته وهذا ما اختاره مساله فيها قولين خلاص وصلنا لغير كذا ولا كملنا نبدا النهارده العزيز عزيز منتصف الصدر هل عزيز يلا ورايا طبعا بعض الناس يقول الكتاب الكتاب أنا دايما الكتاب ده دا ما الا هيبقى مرجع لي الاساس الكتابه ورايا لكن انت هتقالي الكلام مش موجود في الكتاب مش انا دايما الكلام مش موجود في... وهتالي الكلام في الكتاب مش موجود يا انا قلت له طب هنفتح الكتاب بعد خمس محاضرات ولا سته ونقول يا يلا ورايا علم يختصي قال ابن لو في أسألتكاز، لحفظ هؤلاء، لحفظ هؤلاء، لحفظ اسمه، يحفظ لحفظ عرفك ديرماني لحسن، لأسألتكاز، بس ده هادا شغلنا إن شاء شغل. الله، لكن الأساس في شغلنا اللي هو إنك تكتب خير. طيب اللي ما بكتب نشوف واحد يكتب وبيت صافي. ما بغرس. نعم. في أذ بوتفرغه المنتج. طيب في ناس بتفرغ على المنتج، يعني اللي مش بعد كده يعني شوف محمد بيصور عندي في المكتب. الله فيك. يعني ما الله لا في في resonance مع صوره يعني كده ما لوش حجه تكون ما في الايه القدره جه اسمع الاخ ها ايه منبر المنبر اللي عايز اسال والله انا مش عارفش منتديات المنبر العلمي قسم بس, بس العين. شرعية شويه منبر شرعية ماشي منتديات المنبر العلمي قسم الدوره الشرعيه اللي عايز نازل حكي على الانترنت المنتدى 13 عمالة بسطاح زراعاتيا كتل أو نعم كتل <تصفيق> كلام من أقول لك كل كلام بيقول لك هو فيه ونك شخطة شكتر، شخطة المنطل ويه إنما كتاب شامل الكلام ده كله ما هو لو فيه كتاب شامل كتاب شامل كله كله كله كله كله كله كله ها هل خليد. عزيز آل عزيز, عزيز. عزيز. صحيح. <تصفيق> صحيح. صحيح. صحيح ما شاء الله آل عزيز أنا بالراحة طالس نهوف عني أنا أحطار عن صبعا أنا فوش بعد كده براحة لأن في كلية بيدي ورايك بشارك أنا معرفة كويس أوي طيب آل عزيز هو من فرد به راويان فقط راعيه فقط في ايه هديولي اي اوعى تقول في جميع لانك اي معنى اي فرق بين في اي طبقه من طبقات السنه وفي جميع طبقات السنه مع اي الفرق جميع يعني كل الطبقات اللي لا لا اتكلم في طيب ولا شويه جمال كده قول لي جمال الصحابه شويه يبقى اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، أحسن تجدي. قال كان في اي طبقة معناها ان لو ممكن الف روعه عن عن الف عن ثم وجد طبقة اثنين اثنين. ثم عن ألف بيسمو عزيز. انما لو قلت في جميع طبقات السنة يبقى عشان يكون الحديث عزيز حديث عزيزه لا بد يكون رواة راويين عن راويين عن راويين عن راويين عن راويين وهكذا. طبعاً، وده يسمى ايضا حديث عزيز، لكنه نوع خاص من العزيز صح الله؟ مش ده نوع خاص من العزيز؟ لأن العزيز ما انفرد ده راويان في أي طبقة وده فيه برضه أيضاً فعلاً راويان بس في جميع الطبقات يبقى نوع خاص من العزيز، يبقى أنت كده ما عرفتش تعريف ثواب يبقى التعريف الثواب أي طبقة وحتى لو كانت باقي الطبقات الاف عن الاف ولا شيء نعم، نحن نقول هذا الكلام وانا، ما هو كلامي عندما أتكلم عن حديث الغريب يعني يديك بأولاً نترى ألف وكلهم أجابه لو حديث رواه ألف عن ألف عن اثنين عن مليا عن واحد عن ألف عن صحابي عن النبي يسمى حديث ده؟ غريب، أنه طبقة الدنيا تحكم مش عزيز. لأن الغريب يقضي على العزيز لأن الطبقة الدنيا تقضي على الطبقة العليا والطبقة الدنيا فيها راوي واحد فقط والعليا اثنين يبقى إذن الغريب للغاري العزيز واضح يا شيخ؟ الكلامنا واضح إنه إيه؟ إنه إحنا مقوم بانفرد به راويان مش معنى كده نيوم كنا أجد في طبقه من بانفرد طبق السند واحد يبقى كده التعريف خضع يبقى من فرض به راويان معناها ان دي اقل طبقة ذكر فيها عدد الروايه وبقى الطبقات هتبقى اكبر اكبر من ذلك ولش معنى اعرف يعني بس كده على طول الدنيا اقول لها ليش ما الطبقه الدنيا فاضيه وعلى الطبقه العليا وبيها سيدنا الحبيب اوضحها ان انا بقول لو حديد موجود راوي ألف عن ألف عن ألف عن خمسمية عن ألف عن النبي ده يسمى متواجد صح لو قرقة واحدة بقى دخل فيها رواها واحد بس يبقى شوف قر آلاف آلاف عن آلاف عن آلاف عن آلاف عن واحد عن آلاف عن آلاف عن آلاف عن, ألاف عن النبي طب المفروض كده المفروض في العرف الثالث ان الواحد ده خلاص يعدي لان الالاف الألف كتير لا علماء الحديث قال لك طبقه الدنيا اللي في واحدة تقضي على الطبقات العليا وبها يسمى الحديث فيسمى ينتقل هذا الحديث من اعلى درجات الصحه الا وهي التواتر الى انه ممكن يكون صحيح الضائع من هو الحديث ايه غريب يبقى عادي طبقه الدنيا قاضيه على الطبقه العليا مش بس وبها يسمى الحديث يعني تم سميناها غريب ما سمناهش ايه ما سمناهش متواتر عباره هو تعريف سؤال ما لا يقل رواته عن اثنين في اي طبقه من طبقات السند ايضا تعريف صحيح نعم ما لم يكن الاثنين او يرجع قد يزيد ما ما لا يقل الروايه قد احسنت وقد ايش لقد وجه التعريف رد الضوء العبره العبره اننا انا, أنا دائما اقول ان مصطلح الحديث ليس الفاظ جامده بل هو اي وسيله وصلت المعلومه الى الطالب وفهمها فتم لنا المراد يعني علم الكلام او علم الفلسفه اللي دخل في مصطلح الحديث صعب من علم مصطلح الحديث فلذلك جوز الله العلماء خيلاً أن نقوهم هذه المسائل فأحنا نقول أي وسيلة حدثت فيها الموقع تم لنا لأ الضرط لأيذن الآن حد كده عنه أي شرع في تعريف الحديث العزيز أقول لشيء هل ألف عن ألف عن ألف عن واحد عن ألف هل هذا كلمة كنت عمل كلمة وكلمة واحد بس يأخذ ألف نعم هذا مثال نظري لتوضيف المعنى هل أنت لو كانت في العناصر دي بتفيش ولا فيه ان شاء الله الزكات الله إذا كنت زي مثلا امام محمد محمد الشعبه او استوري حتى الكمبيوتر ما ينفعش نتحاكم الكمبيوتر اللي فيه ان الطراز ده مش زي دماغ شعبه لأن العلماء العلماء المتقدمين العلم مصطلح الحديث في الدماغ بجميع الاحاديث تراثا بالإضافة ان الكمبيوتر الآن هناك مقروعات فقدت من عارفين حرب القطار بين البلدان يبقى اذا الكمبيوتر برضه مش هيتها زي كلام يا اما المتقدمين المتقدمين هما جدا جدا جدا الفضل لاكع احنا بنشتغل في الاخير في الحرير اول حاجه ان ده لا مع الاخوه نقول لهم انسى موضوع ال انسى موضوع انت ما تعتمدش في ده الكمبيوتر قال أول اول حاجه ثاني حاجه تأخذ المعلومة التي تريد فقط ولا تستطيع معلومات اخرى رابع حاليا أنك إنت لو ما اعتمدتش على الأقوال اللي إما حتى لو استخدرت كله ماشي يا قول يا قول شخص طلب للصحابة همم أي ضبطة؟ لو قلت دارا وين هتطلب للصحابة؟ ما احنا قول لي ما هنعيد تاني؟ مع العلم ان بعض العلماء تاخذ قراءه الصحابه قالوا عشان اذكر للناس اللي درس المصطلح ان انا مش بقول الكلام ده مش موجود لا موجود واذكر لكم الكتب فيصير مصطلح الحريف الحديث الضعيف الامامي كلام الشيخ المصطفى العادل. كل كلنا موجود بشيء بفضل الله اعرفينه بس احنا بنقول الصواب ايه داخل طرق الصحابه في علم مصطلح الحديث علم مصطلح الحديث ايه ثمرته من تعريف السيوطي ان يعرف المقبول هو ال طيب اذا علمنا يقينا ان طرق الصحابه كلها مقبوله يبقى تدخل معانا يبقى ده اسم مبحث فيها ال... انت ليه تبحث لما يكون عندك شك يا كذا ولا كذا طب لو عندك يقين فانت هتحتاج تبحث يبقى اذا نفترض ان الصحابه ما تخش معانا خالص لا في الغريب ولا في العزيز ولا في المتواتر ولا ولا عد براحتك وان وجد في كتب بعض العلماء الكلام ده لكن احنا بنطلع في الطريق ده ما تدخلها كده معايا انا هقولك لك دلوقتي بعد شوية بعد ما اتكلم هقول لك ان المتواتر ليس من علوم مصطلح الحديث ليه لان المتواتر يقينا صحيح تدخل معانا ما يدخلش بس احنا جرينا ورا المناطق والفلاسفه وقولنا ان المتواتر واحد عشان الاثر كلام تقسيم المتواتر لواحد مش تقسيم علماء الحديث تقسيم الفقهاء والمتفلسفين والذين اثرت فيهم علم الفلسفه والموضوع ليه الكلام ده ليه لان المتواتر يقينا صحيح يبايزا ما يدخلش في ان يعرف المقبول هو المرض يبايزا مش علم مصطلح عليه كذلك طلبت الصحابة مش علم مصطلح عليه لانها ما تدخلش معانا واحد يقول اذا الصحابه عدوك ممكن يخطئ نعم ممكن يخطئ لكن عندنا قاعده في الوصول ان النادر ليس له حكم والصحابة في غالب امرهم صواب يبايزا النادر ليس له حب يبقى دخلنا معي ليه انت درست كده مش هانت مش هانت تقبل زيرتك يعني انت درست الكلام ده مش هانت تتقبلوني يعني مش هقول انت حر يعني حلم تتجرد مش هقول انت حر لا انت حر انت اللي انا لك ايه يعني مش زي ما انت عايزنا تشوف احنا بنقول لك التدين او وجهه نظر العلماء وبقول لك مين اللي قال الكلام وانت تخير هتدخل معي ليه طب صحابه معي معايا ليه فاكلوا صحاب وضح كلام المشواط هذا عنده ويرث والشقاء. لما جاء بشير العلوي وأخذ هدي من نعفاس. عباس يألف الحديث وأقول قل وصل. قال أبدا من قبل <تصفيق> إذا قال رجل قال رسول الله تلوت صار. فلما ركب الناس من أصحابه والذين قلنا سموا لنا رجالا قال اخوان استدل الدليل على القول اللي موجوده هنا في الورق اللي هو مالش بشير اشير العدوي عندما كان يحدف فكان لا يقدر ابن عباس ولا يستمع لقوله فلما موجود معاكم في الورق فقال قال مالك قال مالك يا ابن عباس كل قال رسول الله ولا تهذ ولا تسمع علي قال كان الناس قد ذلك اذا حدثت قد عن النبي صلى الله عليه وسلم بال اعتبرت الأمصار وأصدق لهم بآذار فلما راكب الناس السعر وزلول كنا لهم نسموا لنا رجالة الحليب أو قول من عباس لذلك استدل نستدل الشكواء الأخوائل بهذا القول على أنه في زمن الصحابة ما كانوا من ينظرون إلى الإسنام لأنه كان كلهم عطول ولم يكن هناك تفشي للكذب فسألنا قولنا إن شاء الله طيب احنا فيه خلاص وصلت إذا لو جتني حديث فيه واحد فيه لم يقولش انه عزيز قوله له ايه لأن الطبقة الأقل الاقل على الطبقة القعبة تقطع على الطبقة القعبة أشيك أزمك بنتك أم رجوع المطبط على هو نسبة مطلق والأفضل أن تقول الغريب هذا سببها. شتت رأي الناس. هل الغريب الطبيعة أرق من الغريب؟ الأقل أول بس عشان الناقول يقولنا إن لازم المحاضر يقول السؤال ويوجي. الأقل أول بس علمي بيقول لي. قلت لي سؤال بشق شو نسيت؟ بيقول لا يناع تذكر. بيقول إن لو حليز زي الأعمال والنيات جمع بين صفتين. الغريب المطلق النسبي ينفع على الغريب المطلق النسبي نعم ينفع وراء الغريب المطلق النسبي وين أفضل أن أقول حديث فرض أو غريب الأسقاط ثم قال الأخ نف الغريب المطلق أرقا هل الغريب المطلق أرقا من من الغريب النسبي الرقي هنا تقصد رقي في الصحة؟ هو العلماء قالوا خذ القاضي أنما أنه كلما بعد الزمان عن مش كانت اللي جوه او كلما كانت الصحه اقل بس ده ايه اجمالا اجمالا الصح ولا ممكن الطبقه تتخلق ممكن واحد من الطبقه التابعين يكون اقوى حفظا وفهما من طبقه التابعين. بس ده فرض انما اجمالا لا نقول ان التابعين افضل من طبقه الاتباع او نبدا بالسحابه لا طبقه الصحابه افضل من طبقه الاتباع وطلقه الاتباع افضل من طلقه اتباع الاتباع وهكذا لاهمال هل معنى ذلك ان ممكن واحد في طلقه الاتباع افضل من طلقه التابعين نعم ينفع. بس ريحه تبقى حاله خاصه تدرس واحدة لكن القاعده الاهماليه ان كلما نزلنا من قلت الصحه قلت الصحه بفشو الكذب وظهور الفرق وانتشار الفلسفة غير أن الأمور وطول السناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العزيز عرفنا مثاله مثاله ها مثاله ها قول طيب هاولنا سريع أشيك هاول سريع بعده من أحب حتى أقول أحب أولين من والدين من والد من ولد من والده ووالده من والد لا يغفل أحدكم حتى يونا أحد عليه من من ولدي ولده والد ووالده, ووالده ما تخبطناش يا شيخ تمام طيب الحديث ده سمي عزيزا الايه قول الحديث بيرواه انس اللي هو يقول انس را عنهم وخدانه وصددنه ورياله فاته ابن دعامه السالوسي ابو الخطاب البصري آه، كانوا كذا، كمان، ده يقول ليش ليش؟ طبعاً هؤلاء أنا ما استعشرت، هؤلاء أنا إن شاء الله حديث لا يؤمن احدكم حتى أكون حباً إليه من من والده وولده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه أنس فرواه عن انس قتاد ابن دعام الثلوسي أبو الخطار المصري وقفيا سنة بضع وعشر ومائة يعني أول مية وفرستاشة ومية اختلفوا في وفاته الممنو فوق المية وعشرة اللي هو قتاد ابن ووافقه في الرواية عليه عبد العزيز بن سهيب يبقى إذن رواه عن أنسة لملك من, من؟ ها؟ راويان راوي راويان قتاده متعال المدوسي وعبد العزيز ها ثم على ذلك كسر الرواة يبقى هذا الحديث يسمى ايه عزيز العزيز حديثه عزيز. عزيز. عزيز. عزيز ليه للانفراد راوية عن صحابي الا وهما ها قتاده بن دعال المدوسي وعبد العزيز بن الصهيب الاثنين اتفقوا في لغات هذا الحبيب عن مناسب نبال طيب قول احنا خلصنا نقطه ونسبي قلت انا كده على الغريب المستعاه روحنا شفنا سريع ايه مطلع ونسبي ايه اللي حد غريبا حصل تحديد غريب مطلع المطلق من منفرد يراهم من واحد فقط في اصل السند كلمه اصل السند ليس طبقه الصحابه ولكنها الطبقه التي تلي طبقه الصحابه ومن الخطا ان تقول عنها طبقه التابعي لان طبقه التابعين من الممكن أن ان يروي التابعين عن بعض ان يروي التابعون عن ثاني عن بعضهم ليه؟ الباب واضح أما, المطل... أما المطلق الغريب النسبي فهو أن ينفيد رأيهم واحد فقط أثناء استنز عدد طبقة الطبئ الذي خلق التاني طبقة الصحاوي وعلى طبقة الصحاوي يعني أي طبقة تانية كما مثلنا لك في حديث النمى الأعمال البنيات مسليح يابوسعيل الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التين في المطلق كان مين على الطبقة المنقاصية حسناً بسرعة كده العزيز. المشهور. يلا مش حاسين لخلص محاد. المشهور. لان انا نقول ان الحاج ينقص لغريب. لغريب وعزيز و ومشهور. المشهور من فرض بروايته ثلاثة رواه. في اي طبقة من طبقات استنجت ما لم يصل الى حد التوافر. نعم، 3 فاكثر في اي طبقه من طبقات السنه ما لم يصل الى حد التواتر من فرض بروايته ثلاثه رواه فاكثر في اي طبقه من طبقات السنه بشرط إيه؟ الا يصل الى حد التواتر لانه لو وصل الى حد التواتر إيه؟ متواتر اصبح متواتر ممتازين طيب الرقم إيه؟, ايه لا لا دي ارقام صحيحه اه ارقام فعليه هي موضوع البريد واحد والعزيز اثنين والمشهور ثلاثه لو حد صحيحه مش مش ارقام نظريه لا ارقام صحيحه المثال له المثال له ان الله لا يقبض علما انتزاعا الحديث. ينتزعه ولكن ياخذ العلم من قبل العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤسا واحتفالا فحسب غير علم وغضب هذا الحديث يسمى حديث مشهور ليه رواه من مين؟ رواه من, من الصحابه في الصحيحين عبد الله بن عبد العاص فوقع لنا عن عبد الله بثلاثه ثلاثه الزهري ها الزهري ومن لا مش الله بن عمرو قلت قلت قلت قلت قلت رواه قلت بن عروة عن قلت قلت قلت بن قلت عن قلت قلت بن قلت عن قلت اللي هو قلت قلت قلت قلت قلت قلت بن قلت عن قلت قلت الزهري. وبالأسود المذن ويحناه بكتير. اللي اللي رواه من شام بن عروة عن أبي وراه أيضا عن عن عروة من الزهري ويحناه بكتير ها. و بالأسود المذن يبقى أربعة. أربعة دول احنا قلنا المشهور منين ثلاثة إلى أقل من حد التواصل يعني يدخل معنا الثلاثة والرابعة والخمسة والستة والستةعة الى الاصل لمرحلة تحيل اللي عايزة توضعه مع الكذب فقط. يبقى ايزا يدخل معنا? يبقى ايزا? ايزا هذا يسمى حليف ايه? حليف ايه? مشهور مشهور. حدي ده مثال سريع كده. اول ده بقى المثال وراء ده. اكتبه المثال وراء ده. اكتبه مثال انا في الامثلة بعمل ايه? اكتب مثلا اقول لك عشرين تكون كده. الساهم ده معناها عن. مثلا اكتب عشرين. عن. الساعة المتابعة كبعاً مئة عن ستة ستة رواة عن خمسين عن اثنين عن مئة عن النبي صلى الله عليه وسلم حرز دايباً؟ عزيز عزيز طيب لو طبق اللي كاره او ايها فقط اضي ايه؟ انا رقيتها وخليتها ميتين حطيت الدم الاثنين اثنين يبقى اصبح حديث ايه مشهور عشان مين عشان طبق الان الستة احسن وضع كده قول لو ضفنا سفرين امام الاثنين يبقى اصبح حديث ايه مشهور عشان الستة يبقى اصبح طبق الستة الستة هي قد اصبح طبق الدنيا واضحها مشوها ده مهمت ما احنا قلنا ليس هناك حد للتوادق العبرة بأن بش... يتتوفر لديك شروط التوادق ألا وهي محارف الاجتماع على الكادين فقد يكون خمسة عشر عشرين ستين هذا ما نعم لو عدد اثنين ايه في طبقتين وكان هو اقل عدد يبقى ايه وانس عسيس باب حتى لو إيه قلت الف الف الف عزيز، الف الف الف الف الف الف 2 الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف عن الف عن الف 2 غريب الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف عن 1000 الف عن الف, عن عن واحد عن الف عن عشرين. غريب، الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف بص بقى احنا دايما مع تعاملك دا مع اخيك المسلم انظر للمشه كويس في الحديث بص على نقطه الضعف دور على الطلبه التعمان ويبدأ اشتغل عليه ده مش معنى كده ان انت عايز تضعف الحديث لا ده انت عايز تحمي جناب النبي صلى الله عليه وسلم لاني متقاول عليه او ليس من اوهيه يبقى انظر الى الضعف الطلبه وابدا تشتغل عليه هو ده علم مصطلح. يشتغل جرح تجريبي ولا كده جرح وليس جرح تعديل ولا جرح <تصفيق> تجريبي في عدد ليس هناك مثلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما في اشكال ان شاء الله احنا بنقول ان عالم الناقد الجنس هو اللي يقول ان العدد ده هيصل للتواتر ويقول العدد ما وصلش للتواتر هذا ثانيه انا عايز اعرفك ان الاحاديث المتواتره معلومه وقليله الشديده يعني فيها مجلد لا، مزهر المتناثل في الحلس المتواجد نصف المتناثل في الحلس المتواجد كيف فكسل... دينا مثل بالعداد مثل المشهور؟ مثل المشهور مثال المشهور بالعداد 100 عن 3 عن 70 عن 80 عن 90 عن 80 مشهور؟ مشهور؟ صح؟ شيره. كيف يكون أقل على المرواكي لا تكون حديث أحد؟ كيف يسال كيف يكون اقل عدد ثلاثة ويسمى حديث احاد ليس تسميه الحديث الاحاد باحاد المقصود به ان يرضيه واحد ولكن هذا وصف للم الجانب الاخر من التعريف الايه للمتواتر وآحاد. وهذه اللقطة مهمة جدا لانه كما تعلمون من الأهل البدع قالوا لا يحتاجوا بحديث الأحاق العقائق واستدلوا على ذلك بحديث من موسى الشعي عندما استغسر من عمر فطلب عمر المخطار من موسى شاهدا في ذهب إلى المنصار فلاحظ فزهب. فزهب معه منك. أبو سعيد الأئم خضري قال أبو سعر ما معه؟ فلما لك لكين عمر الخطاب مستخدمش حديث الأحاد هذا من جهله لأن قيام أبي سعيد الخضري مع عمر مع أبو سعر ما زال حديثه, حديثه حديث أحاد وهو حديث من عزيز صح عليه يبقى إذا الأحاد مش معناه واحد. الاحاد معناها انه ليس متواترا ارجع للتعريف بتاع مع معاذ وخبر الاحاد ما قصر عن التواتر ولو قد كثر رواته والتعريف الثاني ما قصر عن حد التواتر ساعات ساعتها عرفنا إنما مره واحد ولا قلنا قصر عن حد التواتر بص ها إنها نعم أغلب أحاديث الغرائب ضعيف، كلام صحيح، ولكن ليس معنى هذا نقول ما يصح من من الغرائب الحديث، بل صح ما يصح من أحاديث الغرائب وأشهرها من أحاديث الوحيات، ولكن في قالي أن أحاديث الغرائب تكون في الحديث صحيحة. شو ما اللي ممكن تريده مثل يقول هذا حديث غريب هل يعد هذا قطحا في الحديث؟ إذا قال الإمام تلميذه هذا حديث غريب يقصد فيها أنه حديث ضعيف. إذا قال أنه تنفذيك في سننه او في جامعيني هذا حريث غريف أنه ونقص حريث ضعيف وليس اصدق انه فرض به غاماً ما قال حسن الغريب أول شيء أبو مع ذلك أن أصدق لا تنفذي العلم للم استعين أستعين محمد طيب أنا أقول أنا، أنا مش مزاكرين، شكراً بقول بنقول مش مزاكرين من, من الله لا يعبد العلم الجزائر، حاليس إيه أول؟ حاليس مشهور رواه من؟ ما شارك العلم عن؟ أبيه، وافق شارك في روايته على أبيه سهري، نحن نتحدث كثير، ما؟ من؟ رسول الله سبحانه يبقى رواه أربعة عن عروة، عن عروه طبقة عروه صحابي من ايش بننظر للطبقه الاسفل منها الا وهم من الاربعه الاربعه دول يطلق عليهم حديث ايه مشهور. مشهور ولا عزيز ولا غريب مشهور, مشهور. ماشي طيب احنا كده خلصنا حديث الاحاد ما فائدة هذا التقسيم اول شيء النقطة اللي نتكلم عليها ان ان مبحث المتواتر ليس من مبحث علم مصطلح الحديث لان علم مصطلح الحديث يبحث في القبول والغرق والحديث المتواتر مجمع على صحته بل انه يفيض المفيد العلم الضروري ايه كلمه العلم الضروري بقول ان مبحث الحديث المتواتر ليس من مباحث علم مصطلح الحديث لان مباحث علم مصطلح الحديث تبحث في ايه المقبول والمردود والحديث المتواتر صحيح. معروف سلفا انه صحيح يبقى مش محتاج بحث طيب دخل عليه منين دخل علم من هيمن الكلام والفلسفه دخلوا فوقها لأن ألقى وبعض الناس اللي اللي هم الفرق الضاله اللي يقولون الأحد ما يستدل في العقائد المتواجد بس لأن العقائد يحتاج يقيم والمتواجد ظني والأسف والأحق ظني ويبقى إحنا نستدل بالمتواجد وهذا الكلام كلام باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة لنشر الدعوة والفراد وهذه حليف نحاء وافع عمر بن الخطاب حتى وهي استدلوا بها فنقول لهم ان ذهاب ابو سعيد الخدري مع ابي موسى الأشعري ما مازال الحديث ايه احد يبقى اذا كلامه هذا غير مسلم لهم فحديث ما يستدل به في العقائد والاحكام كما يستدل ايضا بحديث المتواتر طيب احنا قلنا الحديث المتواتر يزيد العلم الضروري العلماء دول العلم الضروري هو الذي يهجم على القلب فيصدقه بدون ادله وبراهين كما يضرب له العلماء مثال عندما تكون الشمس طال... طالعه في وضع النهار فهل تحتاج الى البراهين والادله والمجسات وقلوب الاستشعار حتى تقول ان الشمس مشرقه مش محتاج، هالفي بس نجاي فامزب عينيك، فهذا يهجم على القلب في صديقه مباشرة دون استدلات ونظر. أما العلم النظري الذي يفيده الحديث الأعاجم كلام الموروث لا، كلام فلاسفة ومناطق وفضاه وليس من علم مستقل الحديث أي شيء. إذ أَنَّ إذا صح الحديث ولم يكن هناك تعارض بينه وبين حديث اخر وجب العلم وجب العمل به اشاعه ما درسناش الكلام من ده من قبل بس انا بقوله من باب انك انت لما تدخل تقرا كتب مصارعه تاريخ ما تقولش الكلام ده ايه بالكلام ده ممكن الانسان يش بس لانك انت الكلام ده في كل جميع كتب العلم صراحه أكمل كلامي ان هذا خلاص كيف يكون غريب مطلق وانفرد بيجي رالون في قصل السنة ويكون منفراد في الطبقة التي تتالي الصحابة كيف يكون الغريب المطلق من فرض به راون في أصل السنة؟ كيف يكون الغريب المطلق من فرض في نعم. ويكون الانفراد في الطبقة الثانية الصحابي. هي الطبقة التي تلي الصحابي هي طبقة أصل السنة لأنها هي الطبقة الأولى بعد طبقة الصحابي وطبقة الصحابي ليس لها معنى في علم مصطلح الحديث فسنقول أنا هنا. طبقت أو غرق أصل السمد الذي كانت طبقت الصحابي خلافاً لمن يقول أن طبق أصل السمد هي طبقت الصحابي ويدلل على ذلك بأن الغليق المطلق من فرض فيه في أصل السمد وهي طبقت الصحابي وكل تكلمنا على سبب قدنا لهذا القوم وهذا قوم الشيخ المعاسم وهو الغرق هذا في الغرق المحدد حكم من أنكر الحديث أحد حكم من أنكر الحديث الأحد حكمه يحكم عليه أهل العلم نعم طيب احنا دي ما فائده التقسيم للحديث احنا خلاص كل التقسيم للحديث احنا فأكيد التقسيم للحديث فلاسفة ومتكلمين لا تكيفة إلا تواك فلا قولهم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 عند الترجيح بين الاحاديث المتعارضة بعد تعذر الجمع بينها فيقدم الفصح على الصحيح فتعلم أن المتوادر تصح من الآهاد فإذا تعارض حديث المتوادر مع حديث المتوادر ولم تستطع أنت تعالم ليس أحد من تعال أن تجمع بين هذين الحديثين في هذه في الحريق الاحاد فاز قد التريس المتواجد على التحاليل الاحد ها حد عنده اي شيء 15 على عشان نبدا اول بالدن يقول شيء اضروري على ضريه لا اسمع ضروري او اللي هو ايه ده ايه? الاثر. الاثر. الاثر ما, ما له غير دميس او سيدي. ايو العالم. لا ما نتكلم منك العوام هتقيد بهذه الاستراحات إن انما ما كده العلم خلاص ما فيش فرق بين حريفة ومخلاص. ها دعا؟ ما لسه داي في شروط السحي. ضد الصدر و ضد الكتاب لي كلم عمليل سبعيب وما اتتناب فيها على العدنة والضد أنا أتناب على ضد الصدر و ضد الكتاب هالكلم بس توريه هذا شيخ عبد الله كان بيعتبر عن الدرس اليوم فإن شاء الله كان الشيخ وديك سبعيب المتحدة إن شاء الله يجمد معكم بإذن الله بعد العشدة بعد المغرب إن شاء الله درس الكتاب إن شاء الله أي بس اتكلمت اتكلم عن الوضع التعليمي ان ثاني و بس اللي عايز اقولها هو فاضل ادعي على شط البلد زين أي هذا قاله مش قاعد هذا مش واجه الجنازة هناك واجه الجنازة هناك, هناك الحمد على خلاص نكون صلنا صلاة الحمد لله نحن نحاول نتعرف على الخوات اللي بتفره وترون الكمبيوتر ما تقدر على المنتدى نحاول نتعرف على الخوات اللي على المنتدى تمام انا افرغ السوق عن حاول التعرف عليهم المنتدى كمته مناسب ماشي ماشي ضروري جدا النهارده ان شاء الله ننزل نخليها ولا ولا في الشوارع الصراخية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 الويندوز بيسقط وكل ما ادخل على اسي ويكون لا يا شيخ على الكمبيوتر ده اصلا ثلاثه عندنا على التوننت أنا في بربيك قالوا, قالوا ان من شروط صحيح ان يكون عزيزا فمن اعلم يعني الغريب مشدد معنى واستدلوا مش على ذلك بالشهاده لابد من راويين ان راويين تناسله الشهاده بقول يعني ذلك قال الصنعاني في منظومه له ليس شرطا بالنص صحيح فعلا مين مقدرون قال مطالت التواترون مين معليه الكلام ده فليس صحيح فعلا مين يعني ليس شرطا بالنص صحيح ولكن يكون بعيدة ايه عزيزا يعني يعНАЯ ايه ما يفعلش عن OVERNBar فلا فليس شرطا بالنص صحيح فعلا قد رومين طالعين دواب رومين هم اللي قالوا إلي المعتزلة وقالوا إن عشان حديث رقبة ما يقل الشروانه عن اثنين في أي طبق من طبقات السابقة بمعنى إن حديث الضراعي اللي الغريبة كلها عند المعتزلة حليف إيه ضعيفة نرد عليهم بأن إن حليف إنما تعملوا بنيات المخالب ومسلم وتلقته الهم عن القبول ولم يطعن احد من الهماء في صحاته لبجزة كلامهم مرضوه وليس شرطا المصر حيث يفعل منه وقدر منه قال بالتراته منه ولم قال في كتاب له ناظر نقطه الفكر في كتاب في حاجة اسمها السطه انا لازم انزل نظم نظم نقطه يعني حد فاهم اسمه اسمه لا لا ده بتاع حاجه ده انا عايز النظر شرح نقطه الفكره تشرح انا مستعاني نظم نقطه الفكره في كتاب شرح نظر السكر الحمد أصل السكر نصب نوف بد الفكر ما هيك موجود فيه كتاب فيه نظر الزاعة لغبة شطان هارة سريعا هنأخذ كل اللي هندلسه معاكم على السطور الان انا كتبته أثناء إخوة مكانه صلى الله عليه وسلم في منتصف السطر الخبر من حيث القبول والرد أقسام الخبري من حيث الطبول والضغط ينقسم الى قسمين كبيرين مقبول على الشق الايمن مردود على الشق الايسر ويا ريت اللي معاه ممكن يخليها بالعرض عشان الرسم كبيره يعني خلي الكراسه عرضيه المقبول ينقسم وقسم المقبول قليل يعني المرضو... خلي الجزء المردود جزء كبير المقبول ينقسم إلى قسمين صحيح؟ حسن الصحيح ينقسم إلى قسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره والحسن ينقسم إلى قسمين حسن لذاته وحسن لغيره كده في المصطر قسم المقبول نجد قسم المردود ينقسم إلى قسمين ها سقط في الثلاث وتعب ثرواي الصق في الثلاث وتعب ايه refور الصق في الثلاث ينق jun Mart? الصق في الثلاث و cepط الخري و cepط الفذ و cepط الخري صق في الثلاث ينقبح TVs معلوم مرض لو قلت ايه ينقسم الى قسمين مرضوب بسبب السقوط في السلم ومرضوب بسبب الضعف في الرمش المرضوب بسبب السقوط في السلم ينقسم الى قسمين سقوط ظاهر وسقط خفي خفي السقط الخارجي الظاهر ينقسم الى اربعه اقسام مع التقسيم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 مرسل ملسل خفي بس هتخلي المدرس مرسل خفي خليهم سق خفي والاربعه التانيه خليهم سق ظاهر الطعم في الراوي ينقسم الى قسمين طعم في الضبط وطعم في العداله طعم في العداله ننقسم الى خمسه اقسام الطعم في الراوي ينقسم الى قسمين طعم في الضبط وطعم العدالة، بعد العدالة، أربعة أقسام الكبد، الطهر بالكبد، الفسق، البتع، الجهالة الكبد، الطهر بالكبد، الفسق، البتع، الجهالة. الطعن في الطب يقسم إلى خمسة أقسام أيضاً، ها سوء الإرض، وعشر غلط، فترة الغفلة. تذكر الاوهام مخالفه الثقات الطعم في الراوي ينقسم الى قسمين طعم في الضبط وطعم في العداله الطعم في العداله ينقسم إلى خمسه اقسام الكذب التهم الكذب الفسق البدعه الجهالة الطعم في الضبط ينقسم إلى خمسة اقسام سوء الهبص فحش مطلط مخالفة اختباط أم غفلة تفقق الأوهان أقولي بطريقة من أول خلص سريعا أقسام الحليدي من حيث الطرور والرد مقبول مرضون مقبول يتباسك إلى بصني صحيح حسن الصحيح الى قسمين صحيح بذاته صحيح بغيره الحسن ينقسم الى قسمين حسن بذاته حسن بغيره المرءوب ينقسم ايضا الى قسمين سقط في السنن طعم في الرابع السقط في السنن ينقسم الى قسمين سقط ظاهر وسقط الخفي السقط ظاهر اربعه اقسام معلق محظ مقطع مرسل السقف الخفي نازل الى اثنين المثلث المرسل الخفي الطعن في العداله نازل اثنين بعض الرابع مقطع الى اثنين طعن في العداله, في العدالة, العدالة ينقسم الى خمسه اقسام الكرم التهم الكرم الجهاد المدعى الجهاله الطبع زيت ضغط ينقسم ايضا الى خمس اقسام سوق حبس سوق حبس كاشف مثلا الاوراق الاحمر والثلاثه والوهام هذا هو الهيكل الذي سوف نبنيه معه ان شاء الله فهذا الشيء ناخذ ان شاء الله وليتضاع مصدرات الخامس عمزان ومتدى تكون الله ستقرها سريف مصطلح الحديث يعني بلسكة شجرة الحديث الحمد رسمة في علم مصطلح الحديث لو رسمتها وعرفتها يبقى كل مصطلح الحديث في ذلك الله روحه يقلونه حتى عمل أي سؤال سريعاً إن الشمهاجة العظمي كان يقول سريعاً تطورك بين الحديث المشهور المصطفين en de vraag is: We يت نوع خاص ان انا مشهور بعضهم قال المشهور هو اللي هو نوع خاص من, من, من المستقيم والكلام في ذلك واسع وليس هناك خلاف ان شاء الله ها انا الكلام بسريع انا مش عايزكم تعرفوا المساله تعرف ضرب 5 تعرف ضرب 5 سؤال النفس وحش غلط الافتراض الغفله فتره الاوهام بل الآخر يقول إذا دارتك عن العالمين عايني أن أحدهم هم الحديث والآخر صحاها انا أقول لك وقلت أفرد ذلك في المنحرة الماضية من اختلف الماضي مع الشيخ الألباني من المخالي من اختلف الألبان مع أهل المعاصرين يقدم الشيخ الألباني إن أنه كان أعلم فإذاً تنظر إلى أن تدو مخايا لشكل نار مبتل محمد البالي الشباب والأمامي مختلف عن على من من هو في العصر الحديث صلى الله عليه الفرق بين المشهور مصطراحي و غير مصطراحي هذا ما سوف نفر به محاملتون المرة بعدها إنه هناك فرق بين المشهور مصطراحي و غير مصطراحي عن الكلام في مرور بس شكلها براد و براد جيتو اي على درجه قال له انا مش وصلنا يا مولانا مش طالع انا عشان يا دكتور دكتور بس كده قلنا حضرتك سيدنا كل النهارده العب لا ان شاء الله الحمد لله سيدنا and